فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفات أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشر بعذاب الأليم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 هذا دصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون حَسِبَ حسب الذين اجترحوا السيئات نَجْعَلَهُمْ نجعلهم كالذين وَعَمِلُوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَّا إِنْ قَالُوا أُتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ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 وترى كل أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ كل أُمَّةٍ تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا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 الذين كفروا فلم تكن آياتي تكلا عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجددين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلت ما ندري ما, ما, ما الساعة إن لا نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقلين وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء